الدرس الرابع النشاط في الصباح واحد ماذا فعل الصديقان أمس عبد الله وحسين طالبان في الجامعة عبد الله يدرس في قسم اللغة العربية وحسين يدرس في قسم اللغة الإنجليزية هما يسكنان في نفس الشقة ترى ماذا فعل الصديقان أمس؟ استيقظ الصديقان في ساعة مبكرة وتناولا الفطور في الساعة الثامنة بعد الفطور جهز كل واحد حقيبته ثم لبسا ملابسهما وخرجا من البيت في الساعة الثامنة والنصف للذهاب إلى الجامعة وصل صديقان إلى الجامعة وذهبا إلى نفس القاعة لأنهما سيدرسان نفس الدرس كانت القاعة مزدحمة بالطلاب وكان فيها خمسون طالبا ينتظرون دخول الأستاذ